Thank <laughs> you. ننتظرك ولا مذلح في رمضان الخير يا شمع اهلالك نورنا رب العالم بك اكرمنا بالود و بالخير تلمنا رمضان الخير أيامك وين ترجعنا نذكر بك الفارد يا ناس موحني Teichannu Ramadan al فوجا الشرقي ايش قد طيب وكلهم نغرق العالم بالحنيه رمضان خير